بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في سَنِتَقُومُ ثُمَّ رَدَّنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا صالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذب كبعد بالدين أليس الله بأحكم الحكيم